مسائل ورد ومسائل فل والياسمين على كل صحابي وكل حبيبي على بيجي كريم كامل أحلى كاكاوية بسمعوني حالا دلوقتي على بيجي كريم كامل وحشتوني قوي قوي قوي وحشني البرنامج بقالي ثلاث شهور في معاناة وفي عذاب وفي عزلة لا موجودة على البيجي ولا بعمل البرنامج ولا موجودة على الراديو يعني كانوا ثلاث شهور عذاب بجد بعيدة عنكم كده وحاسة ان انا متشردة من غيركم اهو اخيرا الحمد لله رجعت واول حلقة بعد ثلاث شهور يا رب ان شاء الله تعجبكم باذن الله وحشتوني كلكم وكل الناس اللي كانت بتشارك معي في البرنامج بتاعي وحشتني وقبل بس ما ابتدي اقول اي حاجة عايزة بجد اشكر كل صحابي على بيجي كريم كامل أحلى كيكوية وأحلى صحابي عرفتهم في حياتي عايز أشكرهم بجد كلهم على سؤالهم عليا طول ما أنا كنت غيبة سواء اللي كانوا بيكتبوا لي على الوغل أو اللي بيبعتوا لي مسيجات على الانبوكس عندي وعايزه اوجه تحية خاصة جدا وشكر كبير جدا كده لصحبتي وحبيبة قلبي ونور عيني انجي دياب احلى انجي في الدنيا انها هي صراحة يعني انجي كانت عاملي يا جماعة مجهود معايا جميل جدا كانت مخاليانة في الصورة على مدار ثلاث شهور يعني لو حد عطس في البيتج كانت بتيجي تقولي وتحكيلي فيعني انا من غيرها كان زماني مش عارف اي حاجة عن اي حاجة قلبي تسلمي لي يا رب يعني بجد صديقه صديقه يا انه اشتسلميلي امر وميرسي كمان ليها كمان على انها كتبت لي بوست على على البروفايل عندها عشان البرنامج بتاعي بقى لها دلوقتي نص ساعة عملت لميلة في الناس على البيج اسلاميلي امر وربنا يخليك لي يا حبيبتي مش حرغ كتير بقى عايزة ابتدي كده الحلقة بسرعة و... وعايزة لكم الموضوع اللي انا هتكلم فيه النهاردة النهاردة أنا عايز أتكلم معيكم في موضوع يعني هو بصراحة يمكن موضوع يكون دمه تقيل بس ان شاء الله يعني ما, ما يكونش دمه تقيل يعني نحاول ان احنا نغضب ضحك بهزار بس بصراحة انا كنت احب اتكلم فيه لانه استفزني قوي وعصبني جدا الايام اللي فاتت ويمكن اكيد مش معصبني الواحد اكيد معصب ناس كتير جدا هو موضوع ترشحات الرئاسة ترشحات الرئاسة يعني مش قصة الترشح نفسها بس قصة شكل الناس اللي كانت بتترشح يعني ناس ملعاش علاقة لا برئاسة جمهورية ولا بالسياسة ولا, ب... ولا بأي حاجة خالص وكانت بتترشح يعني صرف الكلام مبلط راح ترشح للرئاسة بتاع سواء التاكسر راح ترشح للرئاسة ست بيت طول عمرها قاعدة في بيتها بتربي العيال يعني انا ما عنديش مشكلة مع حد لكن الفكرة ان يا جماعة دلوقتي انا لما سي مثلا في شركة معينة طلبة موظفين طلب موظف مثلا مدير عام للشركة مثلا أوكي المفروض ان اللي حيجي يتقدم لوظفة المدير دي قبل ما, قبل ما يعني مصحاب الشركة يستقبلوا طلبات الناس اللي مقدمة للوظيفة بيكونوا هم أصحاب الشرق حاطين قواعد وحاجات معينة لازم تكون متوفرة في المدير ده انه مثلا يكون معاه شهادات كذا ومعاه شهادات في كذا يكون عنده خبرة لمدة كذا في كذا يعني, يعني حاجات شروط معينة واحد اتنين تلاتة لازم تكون متوفرة في, ال في الشخص اللي هيقدم للوظيفة ووظيفة المدير عشان خاطر في الآخر يعني يتقبل ما يتقبلش لكن مش كل كل من هبو اه احنا النهاردة طالبين مدير للشركة كل من هبو دب بيروح يقدم لا دم دب بيحصلش يعني فيش حد بيعمل كده فما بالكم يا جماعة برئاسة دولة رئاسة دولة دي حاجة كبيرة جدا حاجة ضخمة يعني المفروض يكون محطوط شروط وقواعد أساسية لازم تكون متوفرة في اللي راح يسحب ورق الترشيح مش مفتوحة هي كده لكل من هبو دب راح صحب ورقه وترشح والاسم انا ترشحت للرئاسة يعني يا جماعة احنا احنا احنا بصراحة تهزقنا يعني انتم كنتوش يعني اللي خلانا استفزيت وتعصبت بجد كمية الكومنتات اللي انا كنت بقراها على بيتجات عربية اه وناس اه عرب كان كنا بصراحة ملتشة كنا يعني كنا الناس فيها كبتري علينا يعني ايه مبلط يروح يترشح للرئاسة والاسم بقى رسمي ان هو ترشح للرئاسة بشكل رسمي يعني ايه هوقتك هو سيروح يترشح للرئاسة وختمت طبعا في الاخر بسعد الصغير انه راح يترشح للرئاسة يعني انا مش عارفة بصراحة الناس اللي مسؤولين عن الموضوع ده ازاي سابوها كده ازاي سابونا ملطاشة كده لكل من هب ودب ازاي مش حاطين قواعد وقصص ثابتة لللي هيجي يترشح دي رئاسة دولة ومش اي دولة دي مصر اكبر دولة في الشرق الاوسط واهم دولة في مطاقة الشرق الاوسط يعني ما كانش ينفع بصراحة اللي حصل ده يعني انا مش هكلم كتير في النقطة انا مستنية كلامكم انتو هو اللي يهمني عايزة اعرف رأيكم في في المهزلة دي بصراحة انا مش عارفة سميها ومش لها مسمى تاني غير مهزلة هي فعلا مهزلة عايز اعرف رأيكم فيها وكان رد فعلكم ايه لما شفتوا النماذج اللي راحت اترشحت للرئاسة مستنية البوستز بتاعتكم دلوقتي ومشاركتكم معايا في البرنامج على بيتج كريم كامل هنروح نسمع مع بعض زي ما احنا متعودين دايما معايا انا اول صنج بتبقى معايا دايما بتبقى الكريم هنروح نسمع جاي المين و هنرجع تاني نشوف رأيكم في الموضوع وانا نفسنا دانا موت يكين لو مش خايش وياك جاي المين جايلك يا حبيبنا وانا جاي ما هو لازم أبقى معك بسرحة مسكين صعب ناعا نفسنا دانا موت لو مش خايش وياك كل اللي تتمنى مش هتلاقي زي انا قبل ما تبقى معاك محتاج عمري و عمري تاني انا و احقق لي كل se وبعد ما سمعنا الأمر بتاعنا أمر الكوية كريم وجاي المين توقيته ندخل على البوستس بتاعتكم اي اون سليمان في زمن التفاؤل امي نورت الراديو بجد وحش نصوتك وان شاء الله تكون حلقة جمدة كالعيدة وبالتوفيق لا والله اما انا كنت نشاز من شوية ماشي ماشي ماشي اوكي يا سليمان هعديها لك اوكي ندى نودي واخيرا هنسمع الراديو زي زمان الحمد لله واول سونج اسمعها كمان تكون كيمو لا والله ده كتير عليا عاملين ايه وحشتوني ندى نودي منوره حبيبتي الراديو السور البيج وان شاء الله الراديو يعني على هيفضل شغال بمشيئة الله انجي دي بتقول بموت في الاغنيه دي بصوت كريم بت يا ايمي ابعتيها لي بعد البرنامج بدل ما موتك حروسه انتي يا امر يا انجي من غير ما تموتيني ولا حاجة واكدت قصيده الاغنيه بتاعه شمسهر عين انا برده على فكره انوش بحبها جدا بصوت كريم اصلا هو بيغني احلى من رامي عيش كمان الثاني ثاني ثاني مجنونت كريم كامل حبيبتي امي يا قمر وحشتيني قوي وحشني البرنامج بتاعك يا قمر ربنا يوفقك يا رب وتبقى حلقه جامده يا قلبي تسلمي لي انت يا حبيبة قلبي ربنا يخليكي ميري ايمن بتقول السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من وراء يا ميري ووحشاني انجي دياب اموش حبيبة قلبي بتزغرت انجي وحشتيني موت يا حبيبة قلبه وحشني البرنامج صحيح كنت ارفاك تليفونات بس مش زي البيتج والرديو امر حبيبتي يعني ارفاني ايه بس يعني صيبيني ما تخايش اتكلم انت قلبي انجو الله يا ربنا العالم نور محمد امي منورة الدنيا كلها يا امر نوري كنتي يا نور ربنا يخليك حبيبتي احمد يبيان ازايك يا امي ومنورة والله جدا وحشتينا جدا وربنا ومرحبا بك بعد طول انتظاره بالتوفيق ان شاء الله اسلام لي احمد ربنا يخليك انجي دياب بتقول ايه السياح دا يا اموش احنا فينا من كده اصرار التليفون متطلعش على البيتج وبعدين مش بينك الكلام ده ولا موتك والله نورتي يا اموشتي حبيبتي انا عارفة والله بس يعني كان لازم اقول الكلمتين دول بصراحة يا انجي يعني انت بصراحة عملت معاي مجهود خرافي يعني لولاك ليك انا كان زمان زلاطراش في الزفة يعني اسلاميلي أمر مريم طه السلام عليكم وحشتينا يا امي منورة الراديو وان شاء الله حلقة جميلة زي ما تعودنا اسلاميلي يا, يا مريم ربنا يخليك حبيبتي خالد ألتراس وايت نايت خالد خلود اللي كان لسه بيتكلمني من شوي ومش عارفة رد عليه هو في البيت جمالة ملت فجأة كده ليه والناس كلها جت في ايه لا ما فيش حاجة يا خالد ولا اي حاجة خليك انت في التراوه ميري ايمن ايه منورتي يا قمر وحشتيني قوي وحشني قوي برنامجك وانتي كمان وحشتيني قوي والله الحمد لله على السلامة بس الحمد لله على السلام يا أمر وإيه ده كريم كمان هيدخل النهار لا لا أنا مش نصدق معلش اتأخرت يا إمي على البرنامج حيش واتأخرتش والحاجة أصلا لسه بدأ وآه بصراحة يا جماعة أنا يعني يا ميري أنا فعلا برضو فرحانة وسعيدة ومبسوطة جدا جدا جدا إن الحمد لله كريم هيدخل أخيرا والحمد لله إنه دخل بعد ما النت لي يعني لو كان دخل قبل ما النت يجيني كنت بصراحة هتحسر حسرة وحشاوي إن شاء الله يا جماعة كريم دخل النهاردة الساعة واحدة لكل يكون موجودة على البيج عهود التميمي ويلكم ومنورة يا إيمي وهو الموضوع عن إيه حبيبتي تتلميلي يا عهود ربنا يخليكي وموضوعنا النهاردة يا عهود يعني يا جماعة معلش هو يمكن الموضوع ده يمكن شوية الغير مصريين مش حابينه عشان ما يخصهمش قوي بس برضو حابين مشاركتكم معانا برضو رأيكم يهمنا بما انكم اكيد يعني بتتابعوا الموضوع والاخبار وكده الموضوع النهاردة يعهود عن الناس العجيبة الغريبة اللي اترشحت لرئاسة الجمهورية عندنا ان الناس ما لهاش علاقة خالص برئاسة جمهورة الكاكوية حبيت قلبي يا لهوى دي حاجة ده حاجة كبيرة عليا قوي تسلميلي امر ربنا يخليكي وهو من ناحية الرخم ده ده مش رخم ده ده رخم وزفته وطين يعني يخليني سكت الحمد لله انها خلصت على خير اه والمرسية اللي قولت لي امر على كلامك احمد جيبيان انا مخنوق جدا وزهقان من موضوع اه أو اول بوست عن موضوعنا من احمد انا مخنوق جدا وزهقان من موضوع المرشحين دول والله وجهوا دماغنا اسفقص عليهم ايه وفي ناس ثلاثة فلول مترشحين ليه تاني هم بيشتغلون وعايزين وعايز بس اقول حاجة يا امي انت بتقولي ناس عادية ترشحت على فكرة دول مش مرشحين لانهم بياخدوا استمار الترشيح بس لكن المرشح الحقيقي طبعا لازم ياخد توكلات والحاجات دي بص يحمل انا معاك اولا موضوع الفلوس ده موضوع تاني خالص يعني ده موضوع تاني وموضوع كبير قوي قوي قوي هتكلم عنه في, يعني في اخر الحلقة شوية كده بس بالنسبة للناس العادية اللي ترشحت ان حتى انا عارف ان هم بتبقى مجرد إن هم بيصحابه استمرار الترشيح بس برضو ليه؟ لا وفيه ناس بتجمع توكيلات يعني ما انت عندك صعد صغير جمع خمسة و خمسين توكيل يعني رقم مش سهل برضو فليه من الاساس اصلا؟ يعني اول مفيد التجقراح يسحب باستمرار الترشيح على اي اساس ده راح يسحب باستمرار الترشيح هو برضو قدام الناس انا ترشحت للرئاسة وطلع وال وال يعني واللي يعني يغصف الموضوع ويعني ويفقع المرارة ان هما بيطلعوا في التلفزيون في البرامج الاعلامية يعني برضو بعض برامج التوك شوب صراحة تجيب الشلل يعني بتجيبوهم ليه؟ يعني الموضوع متداري وانتو كمان بتفضحوا الدنيا انهم تترشح وجايبين وطلع يتكلم وفخور بلا يعني يا